ياك نعبد وإياك السعيد إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ قَالُوا مُكَان قَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسكم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 حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلنكم تشكرون وغللنا عليكم طائناكم كونوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كان انفسهم يظلمون واذا قلنا ادخلوا هذه القريه فكن منها حيث شئتم رضنا وَدُخُولُ الْبَابَ سُجَّدُونَ وَقُولُ حِفْفَةٌ لَهُ فِلَكُمْ خَطَائِكُمْ لَهُ فِلَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُهُمْ مُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ من السَّمَاءِ يا الله من الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.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 قال موسى لقومه فقل نضرب بعطاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عينا قد علم كلنا كما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُفْرِجْ لَنَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ مِمَّا تنبت الأرض مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا قومها وعادتها وضغنها قال اتت السبع الذين هو ادنا بالذين هو قهير اهبطوا يصروا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباء وباء بغضب من الله ذلك بأن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله من حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومه كن آخذو إياه كن السعيدين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحقوب عليهم ولداؤ من الصالحا فلهم مجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما آتينا اذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فقل الله عليكم ورحمته لكنتم, لكنتم من القاسرين ولقد علمت الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة قاسين فجعلنا لك لليما بين يديها لليما خلفها وما خلفها وموعره للمستقيم الله اكبر بسم الله سمع الله من الله. الله الله الله الحمد لله رب العالمين.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 اِذْ طَالَمُوا ثَالِقَ قَوْمِهَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بغرة لا فارغ ولا بكر عواهم بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها غارته طفر قفراء تاقر لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن بقرة شابها علينا وإن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرس مسلما مسلمة ناشية فيها قالوا انا جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كانوا يفعلون الله أكبر الله الله الله, الله.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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفتوب عليهم اِذِ اتَّخَذْتُمْ نَفْسًا فَذَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ فقطت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد فسوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطف فيخرج منه الماء وَمِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَوَاعِهُ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ أَفَتَطَمَعُونَ أَيُّ مِنُ لَكُمْ وَقَدْ سَاءَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم، أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الله يَعْلَمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا Seve Allahümün hamileler.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 ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا قل أستخذتم من ذا الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة به أولئك أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها قاندون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك. أصحاب الجنة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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا قبنا ميتا قبناه إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالخربا واليتامى والمساكين وقولوا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ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 وتفرجون فريقا منكم من ذيارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أثارا تفادوهم وهو محرم عليكم أفَتُؤمنونَ بِبعضِ الكِتابِ أَفَتُؤمنونَ بِبعضِ الكِتابِ وَتَكْفُرونَ بِبعضٍ أَفَتُؤمنونَ بِبعضِ الكِتابِ وَتَكْفُرونَ بِبعضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفعلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعهلون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا في اخرهم فلا يخاف سفعا منهم العدا باب فلا يخاف عنهم العذاب ولا هم سمع الله من حمده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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده برسل وأتينا عيسى بن مريم من زينات وأيدهنا وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَهُ بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلب بل لعلم الله بكفرهم فقليلا ما ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفحون يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرقوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين الله سمع الله لذلك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 الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يحشى ويتجنه هالأشق الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من كذك وذكر اسم ربه فصلّا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم و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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضال لكم دينكم ولي دين سمع الله لمن حميده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 لا مَدُو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْهُ كُوَّةً أَحَدَّ إِلَّا الله, اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدٌ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 إنه لا يعص من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسِّم لنا من خشيةك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما وَاجْعَلْهُ الوارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرًا لَا عَلَى مُنْظَرٍ مَلَامٍ وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَاذَبَنَا وَلَا تَجْعَلِ الْمُصِيبَةَ فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أبعد عنا الغلا والوبى والربى والسنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا وقفنا بين يديك ورفعنا أكف الضراعة إليك انتلأت قلوبنا محبة لك وانتهت آمالنا رجاء فيك. وذلت جوارثنا خوفا من ضرشك اللهم فإن اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتقيل عسراتنا ونسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة يا أرحم الراحمين يا مقيل العثرات يا مقيل العثرات اقلع عثراتنا اللهم اقلع عثراتنا واغفر ذلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انتهت الآمان إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا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 اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار برحمتك يا أخم الراحمين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 ارواحنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وكلنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل ثوبتنا واغتر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت خرجتنا وستدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اوفق ولي أمرنا لما تحب وترضى واخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اوفق لهداك واجعل ما في رضاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين